وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا مِنْكُمْ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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وتنجذ الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما صدقهم في تقرير الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا في أمرنا وتدبّس قدمنا وثبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحتمين